ين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 لَْأَن زَلْنَ هذاََ القُرآانَ على جَبلَل عَ جَبَلَّ رَأيتَهُ خاشِعَم لرَأيتَهُ خاشِعَمْ مُتَصَدِّعَم مِنْ خَشيَةِ الل وَتِلكَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُ هَ سِلَ عََّهُ يتَفَكَّرون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 الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ حُسنام يسَّبح لَهُ ما في السماواتِ والأَرض وَهُو العزيز الحكي